بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قبحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا فوسقن به جمعا إن لربه لتنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد افلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَ إِذِ